والأخوة المشاهدون والمشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التقطت كاميرا قناة المجد العلمية في برنامجكم برنامج الكلمة الطيبة صور لأناس هم في الحقيقة قد أمنوا المستقبل ويظن الكثير من الناس بأن المستقبل قد انقطع ربما قد ينقطع ذاك المستقبل بأي ابتلاء من الله عز وجل أو نقص في العافية والمال والولد على الأحبة في الله هذه صور لأناس قد حال بينهم وبين تمام العافية نقص في بعض الأعضاء إما بشلل نصفيين أو كليين أو رباعيين أو نحوه ولكن هذا الابتلا لم يمنعهم بعد عون الله عز وجل من مواصلة المستقبل الدنيوي أولا ثم ما هو أهم المستقبل الأخروي رحمله الله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم قال إن كان يحايا الدنيا نطلب منه وقالهم وعاقل إذا توسق القلب والأقل فإنه يستطيع أن تدبر أمور عظيمة ويسرع في المجتمع ويقدم الحاولة ويكون يعني مفيدا لغيره وأن على من الحياة الدنيا لا تبقى وإنما الذي فيها يبقى هو العمل الصالح ومن أضرع الأعمال طول أمر بالمعروف ونهي عن المنكر والحمد لله من بغى معه لسان وقلب يفهمه المنكر ويبينه وينكره ويالبي المعروف يا رممي ولا أمر به فإنه لازال من النادينا بنظف آية سورة شخ أحمد ماذا عن مواصرتكم الدراسية وإتمالكم التعليمي لو وجهتم من الإخوان والله بنسأل الدراسية للدراسة فانرو هاتهل وإنما يتتعلق بهمة الإنسان فإذا كان له همته وطموحه إلى أن يتقى شيء في هذه الدنيا ويتقى شيء عن دينه وعن ربه وعن هذا الأمر متأسف وإنما تحتاج إلى نية عظيمة. جميل إلى أي مرحلة وصلتم شيخ أحمد الآن؟ تجاهن غطا؟ خلصت الجامعة ماذا عن الماجستير؟ في العين ما تدرس؟ ما وإلا في الهنا والداً توافد الماجستير قدر الله؟ ما والله الله تعالى يسألك؟ شيخ أحمد أنا أتمنى أن تري الإخوة وأن تفتح هذا الكتاب وتقرأ منه ليرى الإخوة كما ترون أيها الأحبة الشيخ أحمد يملك جوال. وكذلك يطبق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في السواك قبل كل صلاة وقبل القراءة كذلك كما أعرف عنه شيخ أحمد أتمنى أن تفتح لأخوة الكتاب وهم يرونك الآن من تقرأ منه لو سمحت. ما هو توجيهكم للأخوة الذين يرونكم الآن وهم في تمام الصحة والعافية وقد رأينا تقاعز كثير من الشباب الذينهم في تمام الصحة والعافية بل ما هو الأفجع من ذلك والأهم أن كثيرا من الشباب قد أتاهم الله صحة في الأبدان وعافية وكثرة من الأموال ومع ذلك يخشى من المستقبل القادم وكأنه شبح يزعج ليله ونهاره حتى أن بعضهم من تخرج من الثانوية ومن تزوج ونحوه يرى بأن الدنيا مهلمة حتى يغمن وظيفه ويملك مالا وسيارة وبيت ما هو توجيهكم صاحب الفضيلة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وفي الحديث الآخر أيضا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمس قبل خمس منها صحتك قبل مرضك فلا شك أن الصحة والعافية تاج على رؤوس الأصحاء بشرط أن يستثمروا هذه الصحة لطاعة الله سبحانه وتعالى والقيام به وإن أصابهم مرض فالمسلم ولا شك والمؤمن ما يصيبه خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له أو أصابته ضراء شكر أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمسلم والصبر في معناه أن يستثمر حالته ويحاول إزالة هذه الضراء التي به ويحاول الإساد منها بقدر الطاقة على سبيل المثال هذه الإعاقة التي أصابتني أو أصابت بعض إخواني ممن أصابهم الله سبحانه وتعالى بالضراء أول, أول أمر أن نحاول العلاج وأن نثابر على محاولة العلاج وإزالة ما بنا من ضراء الأمر الثاني إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يستمر المرض وأن يكون المرض دائما كما هي بعض الأمراض خصوصا أمراض الإعاقة فلا مانع أن, يكون هذا المر أن نحاول أن نستفيد من أعمارنا على سبيل المثال أنا وإخواني أكملنا الدراسة وأيضا لم تمنعنا الإعاقة من العمل فأنا أعمل مدرسا وإماما وخطيبا لجامع وأكملت الماجستير وأحاول الآن دراسة الدكتوراه إلى غير ذلك من الأسباب التي يعني أعانتني بعد الله سبحانه وتعالى أعانني فيها بعد الله الإمام به سبحانه وتعالى وأن هذه الحياة ليست إلا استثمار للآخرة وليست هي إلا عمل من أجل الآخرة فليست الحياة هي الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة لنا كي نستفيد منها وننتفع بها كما علمنا بذلك علماؤنا وكما استفدنا من أسلافنا ويكفي في هذا أن نستمع إلى حديث أرجو أن تطأ بعرجتك هذه الجنة فوفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وحياكم الله في جامعة أبي هريرة أهلا وسهلا بكم يظن كثير من الناس بأن عندما يصاب الإنسان بشلل أو بأي إعاقة قد يمنع هذا الحدث من إكمال المستقبل ما هو رأيكم حول هذا؟ والله لابد من مائقات مع اصابتي لكن الحمد لله اثمت دراستي الثانوية والجامعية اخذت دبلوم الحمد لله برمجة حاسب وهنا ابحث عن وظيفة اكمل بها مشواري يا السلام يعني افهم من خلال كلامك ان المستقبل لا يتعلق بتمام صحة الابدان او نحوها وانما هو امر بيد الله عز وجل نعم الحمد لله كم لقى الان في مستشفى النقاهة؟ لما يقارب تسعة سنوات وعلى هذا الحال؟ وعلى هذا الحال نشاء ربا اللهم لك الحمد والشكر يسمى الله بالكتوب العافية والصحة الحقيقة ان هذه صور مشرقة ل... ل... ل... لأناس تعدوا الصعاب في... في في تأمين المستقبل سواء كان بالدنيا والآخرة وكذلك في مستشفى النقاهة أناس قد حفظوا كتاب الله عز وجل فيما يقارب ستة أشهر وهم على فراش المرض بل بعضهم مصاب بشلل الكل لا يتحرك فيه أي أيها الحدة في الله وهذه رسالة خاصة لأبنائنا الطلاب ولكل من يخشى المستقبل صاحب الفضيل الشيخ عبد المحسن حييك مرة أخرى يا مجاهد والحقيقة الذي يكمن في, في في طرحنا لهذا الموضوع ولهذه الحلقة أن الكثير من الناس خصوصا طلابهم في باب مستقبل وتخرج من الثانوية والآباء والأمهات والمتزوجين اليوم كلهم على وجه وعلى خوف في تأمين المستقبل وشراء البيوت والسفر إلى الخارج والدورات ونحوها الحقيقة نتمنى نقف نحن وإياك في ما هو مفهوم مستقبل حقيقي أولا ومن ثم نتحاور فيما سنطرحه في الأسابيع القادمة. الحمد لله الذي عزه ارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع الحمد لله الذي خلق فأدع ما خلق لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من فسق خلق السماوات والأرض رفقا ثم فتق ما رفق أقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا التسق وأقسم تركب طبقا عن طبق في قال فما لهم لا يؤمنون وأصلي وأسلم على من بعثه ربي جل جلاله بالحق وبالحق نطق روحي وأبي وأمي له الفداء عليه الصلاة والسلام <تصفيق> أما بعد فأسأل الله جل جلاله أن لا من وإياك ولا أحد من المشاهدين إذا أنفسنا طرفة عين أما بالنسبة المستقبل فوالله لن نجد إجابة من بشر بل نجد الإجابة من رب البشر جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب وعلمنا أن أمامنا ثلاث مراحل أكثر الناس اليوم أمن مستقبله في المرحلة الأولى فقط نسمع الآن ليش تيقظ ت... ت... ولدك ولدك في الساعة الثانية الليل عشان يذاكر قال يا أخي عشان يأمن مستقبله ليش مثل برة ومتغرب عنك وقلبك متقطع والرجل لا سبع سنوات في أمريكا ولا يدرس الطب في باكستان خمس سنوات قال الله عشان يأمن مستقبله مستقبل مستقبل مستقبل شبح. هنا لابد أن نبذأ في من كلام الله جل جلاله يقول سبحانه ولابد أن نبذك تحت هذه المظلة يقول سبحانه ولكن أكثر الناس ما لهم يا ربي أكثر الناس ما أجمل كلام ربي ما لهم يا رب هذه الإحصائية أكثر الناس ما لهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن تحسب أن أكثرهم شوف العبارة اللطيفة والاتغراب أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أظل سبيلا فما هو المستقبل الحقيقي الذي خلقنا لأجله أصلا الكل يطمح إلى بيت وإلى زوجة وإلى أولاد وإلى, وإلى وإلى هنا ينقسم الناس في نظرة المستقبل إلى قسمين قال عليه الصلاة والسلام والكيس من دان نفسه وعمل نفسه. إلا بعد الموت شوفوا النظر المستقبل لماذا رسول الله أنت قفلت بهذه المرحلة هي ثلاث مراحل واحدة فوق الأرض واحدة تحت الأرض واحدة يوم الأرض قفلت دون يا رسول الله وتعديت مرحلة الأولى ليش؟ لأن المستقبل هناك مختلف أما هناك أقوام من فهم الحديث أن الكيس من دال نفسه وعمل من قبل الموت فكل أعماله قبل الموت أهم شيء الدراسة أهم شيء أمر المستقبل أهم شيء ابن بيت تجري من تحت المجاري المجارية لكم الله أهم شيء قبل هذا الموت اللي بعد الموطين والله إلى الآن ما بعده فكر وقدر حقيقة من قلبه هو قال باللسانة أن أهم شيء الآخرة وأهم شيء الجنة وأهم شيء لكن لو نظرت في حالة كل أعماله قبل الموت هذا الله جل جلاله ذلك مبلغهم من الأجل نهاية المرحلة الأولى نبلغهم من العلم أما إيش نصير تحت الأرض إيش نصير يوم الأرض هو لا يعلم من هذا قال سبحانه إجابة على هذا السؤال بآية تكلها آية يقول سبحانه فمن الناس من يقول ردنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق حتى دعاء في الدنيا يا رب نجعني يا رب نتفضفني يا, يا رب يا رب كلها في الدنيا وما له في الآخرة الخلاق أشلاء اللي بعدها ومن الناس من يقول ربنا يعرف الجو إذا انقرأ بني الله سبحانه وتعالى قال ربنا إيش ربنا آتنا في الدنيا حسنة ثم انتهت المراحلة الأولى أما من المراحلة الثانية وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم أولئك هؤلاء أمن المستقبلين أثنين كلها قال ربنا عاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لأنه من ذحبه عن النار وإدخل جنة فقد فاز فشوف العقل كيف وصلها إنما يتذكر أولي ألباب فكر كيف يؤمن الأولى والأخرى ونحن في هذا اللقاء نريد أن نصل الى مرحلة كيف المستقبلين ونعطي كل واحد حقه بإذن الله سبحانه وتعالى. صاحب الفضيلة كثير ما نسمع من الناس من يردد هذه الكلمة التي نعنيها وهي هل أمنت المستقبل؟ لكن أرجو أن نقص نحن وياك عن أناس نسألهم الآن هل لديك القدرة أن تتنازل نوعا ما عن مستقبل الدنيا في سبيل مستقبل الآخرة أم لا؟ وهذا هو السؤال الذي يجيب عليه رب العالمين أن قليل من عبادي الشكور قال سبحانه ولكن أكثر الناس لا يعلمون انظر كيف تقدم أصلا هذا الدين وكيف كانت نظرة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الدنيا وكيف كان يتنازل نحن ما نقول تنازل عن الدنيا كلها لكن لابد أن تقدر أنا لما أعرض عليك يا شيخ علي شيك بمليون ويجي واحد ثاني يعرض عليك شيك بعشاء ريال مستحيل تقبل منا مع أن هذا خير وهذا خير لكن عقولنا تميز فنحن نقول ليش ما نأخذ السنين كلها ولا يتعارض هذا مع هذا لكن نعطي كل واحد حقه كل واحد نعطيه حقه فكيف أتنازل أنا؟ الآن في الدنيا نحن نتناسل لا شيء كثير لا الآن تجيك بعثة مثلا أو انتباب لمدة شهرين أنت عارف أنك تفقد أمك فيها وأهلك تقعد شهرين ولا بتسافر العمل سنة أو سنتين أو جراء على دينك حتى أحيانا أيها فسبحان الله الآن أنا لما أجي أقيس أنا الله جل جلال جلاله أعطاني عقل أنا بتغرب الآن سنتين عن أهلي لكن لما أتذكرم فيها زيادة في الراتب وفيها مزايا وبتجيب شهادة سبحان الله شك أنا تنازلت عن أشياء بمقابل أشياء أشياء أنا أرى أنها أفضل لكنها لي أفضل مو شرك مع أفضل هي معنى أخذت من وقتك لكن تبدوا يقولنا خدمتنا ليش ما تقبلنا في الآخر؟ أقول من الآن نحن نتعب يعني الناس الآن اللي ما يفكر الآن في الآخر أو ما يفكر فيه فجدا حين هو مرتاح هو تعبان تبدوا الآن أسألكم بالله حتى نعرف يعني كيف تعاملنا مع الدنيا في لما تسأل بالكلام الكل طريء يعترف ويقول لك بالعكس أن أهم شيء عندنا الجنة وأهم شيء نبغى الآخر أصلا من قالك بالكلام الله سبحانه قال قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم فعال أسأل كل واحد يسمعني الآن تخيل معي هذا المشهد تخيل اختبار ربيعات الذي كان قبل أسبوعين اختبار ربيعات نهائي. تخيل أن الأب أيقب ابنه في الليل وتابعه جائب لمدرسين ثم فجأة الأبن نام وركب الجوال وركب وضبط الساعة والمنبه ووصى أصحابه كالمونة المهم فعل كل الأسباب فاتها الاختبار ما فيه قضم الساعة الثامنة ونصف العاب في الدوام اتصل كيف اختبارات وقال الله ما راح ايش شعور التعابير اللي بتكون هو اسألكم بالله ما هي حالة ذاك القلب الوالد هو يسمع وليدك ما راح الاختبار ايش اللي يخير والله يغلق السماعة ويغلق قطع الإشارات يوصل البيت ويسب في هذا وهذا ويهزء في كل من في البيت ويقيم البيت ويجلس انا قدم ما ساقنيش فات اختباراتي هذا مستقبل ضيع هذا المجنون طيب لو حصل ان الابن هذا ما صبع فجر فانت صبع فجر قام الساعة هل يرجع الاب يقطع الاشارات ويغضب ويذعل هذه نظرة المستقبل عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول ان هؤلاء ما لهم هؤلاء يا رب يحبون العاجلة ممكن يغضب ممكن يكبرتن وممكن يأتي وعطر عشان امر فات اختبار طيب باقي دور ثاني وباقي عنده المستقبل لكن فاته صلاة الفجر التي لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام جاء الرجل قال يا رسول الله ما كتب أحد مثلي اليوم أكثر واحد كتب في السوق اليوم نظر فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا فلان أعرف رجل كسب اليوم أكثر منك قال يا رسول الله أنا كتبت وطيئتين من الذهب وآخر من خرج من الجن هو عارف أن آخر واحد طلع من السوق يوم يكتبون أكثر شيء قال أألف رجلا كثب أكثر؟ منك. يا رسول الله أنا داني عبد. قال رجل صلّى دون فجر تعتين كثب أكثر؟ ما هو إيش هذا؟ هذه النظرة اللي إحتجناها. رجل صلى دون الفجر تعتين تعرف كم تعرفها؟ تعرف كم كم جينت فوات ال الرعتين اللي قبل فوات الفجر استنى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يبغى يوقف هذه المشاعر في داخلنا. قال تعتين دون الفجر عند الله خير من الدنيا وما فيها. ما قال خير من السعودية ولا خير من الدول العربية ولا خير من قارة آسيا لا. خير من الدنيا وما فيها. نحن نحتاج الآن أن نضبط ونعيد ترتيب الأوراق من بعضها. إحنا خلقنا بدأنا شيك بمليار مليار وشيك بمليون مليون وشيك ب ألف وشيك ب جاء بليس وأنا أخبر وحط لنا شيك ب ريال في الأول وفضقنا. نحتاج نعيد الآن ترتيب هذه الأوراق حتى نعلم. أن هذه المشاعر هي التي سيؤاخذني عليها رب العالمين يوم يهتز قلبك يوم تأخرت ربع ساعة عشان راتب سفستلمة في نهاية الشهر وماهتذ قلبك على قصر تجري من تحته الأنهار يوم أغضت ربك في صلاة الفجر ف... وهو... وتكون في ذمة الله فنحتاج من البداية من بداية هذه الحلقة أن نمشي في ترتيب هذه الأوراق حتى ننتهي بإذن الله من البرنامج وقد رتب كل واحد من مشاعر وإلا الكلام يقول سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها بس مرحل أولى لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا لأنه تعب وضعت خبره على أشياء الدنيا لكن ما هو ضعت لله ينظر الله إلى قلبه يهتز يتحرق إذا فاته عرف من عرض الدنيا لكن نهتز ولا تحرق ولا غضب لحينما فاته ما عند الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذهوم مدحورة إيش الآية اللي بعدها ومن أراد الآخرة طيب الكل يريد الآخرة بل الكل يريد الآخرة ممكن يريد الآية ومن اعد الاخره من تحت الايه وسعى لها سعيها يعني ما لك في الالكتريت وسعى لها سعيا وهو مؤمن اولئك كان سعيهم مشكورا فانا أقول لا بد ان يكون من العقل اصلا ما هو من العاطفه من العقل قبل العاطفه أن يكون عندنا ترتيب الامور فنختار الاغلى وننكر الابنى وهذا هو الواقع لكن وما يتذكر الا اول الاباب يا السلام. نفهم فهم خلال كلامك صاحب الفضيلة أن مستقبل الدنياوي لا يتعارض مع الآخروي، ولكن المدبب والعاقل من يوظف الدنيا للآخرة، وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في في في ذم الدنيا وأنها بمذاكمنها وزخرفها فيها هي التي يخشى صلى الله عليه وسلم على أهلها أن تنفك عليهم الدنيا وأن ينسون الآخرة. فلهذا حسن بص لهم مقولة جميلة في قمة التوكل وضمان المستقبل يقول عندما سئل عن, عن, عن سر زهدك في هذه الدنيا واطمعنانك فيها وعدم خوفت عن المستقبل صحة العبارة فقال علمت أن الله قد لي رزقي فاطم أن قلبي رزقي أن لا يأخذه علي أحد وعلمت أن الله يراني فاستحيت أن يراني وأنا على معصية وعلمت أن الله قد فرض علي شغلا لم يقبله من أحد غيري فاشتغلت به وعلمت أن الموت يطلبني فاستعدت له الله وهنا الحقيقة نقول لكل من يسمعنا أن نحذركم الدنيا فإنها شد سحرا من هاروت وماروت فهاروت وماروت يفرقون بين المرء وزوجه فهاروت وماروت يفرقان بين المرء وزوجه ولكن الدنيا تفرق بين العبد وربه صاحب الفضيلة ما زلت أقول هنا كيف نجمع وكيف نوظف الدنيا للآخرة يقول سبحانه وتعالى وانظر ما أجمل خطابات القرآن حينما يكلمك وأنت تستشعر أن هذا الكلام تكلم فيه ربي جل وعلا من فوق سبع ثمانات وابتغي فيما آتاك الله آتاك قلب وآتاك عقل وآتاك آيابي وآتاك لسان وشفتين وعينين وأذنين وآتاك من وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة شوف المستقبل البعيد. وابتغينا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنتن من الدنيا تعال نشوف الآية هاي شو الله كل ما الله ابتغيو الدار الآخرة الله نفسك كل شيء الدار الآخرة لا لا تنتى شوف. ولا تنسى لأنك لو علمت أصلا بأقلك وجلست مع نفسك وفكرت مقارنة بين بيتك لتجري من تحتها المجاري جلالله جلال وقصرك هناك من ذهب خارجه ذهب تحته أنهار لا يرأوه من آخرة لو تذكرت وقدرت ستنسى الدنيا أصلا فالله يكلم أولي الباب يقول أنك لو تذكرت ستنسى لكن ما تنسى نصيبك أنت الآن نجمع نصيبنا ونصيب غيرنا نبغى ناخر حق نصيب مئة واحد قابل لا تنسى نصيبك ما قال لحياة الدني الله رصيدة من اسمه قائلات من الدنيا شوف شو كيف أهمية هذا هذا هذا المستقبل عند الله سبحانه وتعالى من قال أن الدنيا تعارض من الآخرة أثمان من عثمان من أبن الناس لكن فحم شوف موقفها أغنى واحد جمع بين الدنيا والآخرة الدنيا ما هي في قنبها الدنيا في يده يصرفها للآخرة شوف يسمع أثمان من عثمان وما تقدموا لمن بالله الله لا يحتاج هو اللي أعطاك أصلا وما تقدموا لأنفسكم فهلك أنفسكم من خير وين تجده؟ شوفوا المستقبل وين؟ تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجر سبحان الله لما سمع هذه الآيات أثمان جاء في المسجد, في المسجد سيجهز جيش لغزو سبук من يتبرع للدين؟ الآن يرى نريد من الذي سيقدم للدار الآخر؟ من الذي يبتغي في ما أتاه؟ قام عثمان قال مئة من الإبل يا رسول الله مجهز في سبيل الله باسم عثمان بن عفان. الثاني مئة ألف صارت مئتين من عثمان. الثالثة ثلاث ألف من الإبل كلها مجهزة في سبيل الله نظر نبيه صلى الله عليه وسلم ثلاث من الإبل من يتبرع العام ثلاث مئة فيها جوزني مئة من اليوم. قال ما الله عثمان ما فعل بعد اليوم الله أبدا. من تقول يا عثمان مكانك من الآن انتهى صحابي ما عنده 300 نظر عنده واحدة شاف المسألة الآن توزعها أمور في المستقبل جاء أم المستقبل قال يا رسول الله هذه هنا قطيب خطامها في سبيل الله طرح هذه عنده تشوى 300 عند عثمان لأنه ما عنده لا يخذ قال هذه في سبيل الله أخذها النبي صلى الله عليه ما قال الله يا أخي وإيش ناقة بدم ثلاث مئة أخذها النبي الله عليه الرجل ينظر يامبر النبي وسلم يقول له إيش لك سكت مئة سلم قال يا رسول الله ما لي بها إيش لي بها هنا قال لك بها سبع مئة ناقة في الجنة الله أكبر خلاص انتهى ضمن المستقبل ضمن المستقبل هنا <تصفيق> <تصفيق> حين نريد أن نقول لا لا تكون الدنيا في قلبك لا من يؤتى أحد مثل ملك آل داود وآل سليمان يشوف كيف سليمان عليه السلام عنده الدنيا وعنده الآخرة الله يصف لنا وانظر وإن استطعت أن تكون نتدبر القرآن أحبكي يقول سبحانه ووهبنا لداود سليمان ما له يا ربي سليمان نعم اللب من يقول نعم اللب اللي ستتقطع السماوات وتسجر وأ وأحشر أنا وأنت حطائره وسيأتي ولا يتكلم أحد هذا الذي جل جلاله سيأتي والملك صفا صفا يقول عن هذا نعم العبد ما ليش رب نعم العبد إلا يعطيك ايش سوى؟ قال إذ عرب عليه بالعشيش الصافنات الجياد. عرب عليه يعلمك يب... يب... يب... كيف كان يتعامل عند الدنيا عند الآخرة كيف كان يتعامل نعي؟ قيل إنه عرب عليه أكين ألف من الصفينات الجياد. الصوافن التي من بعد من بعد كيلو ما يحتاج شيء تقترب تنبر في عينيها وعنقها وطولها طول لا. هي التي تقط على ثلاث قوائم والأخرى قد سنتها لأنهم مستعد تنطلق أجمل خيول وأجمل جياد الصافنات. مئتين ألف وهذا في الوضع ذاك الأخضر وهذا الأسود والثاني البني والثالث أبيض وهذه الخيل كلها له مسخرة بأمره ثم حتى توارت بالحجاب طافت عليه فوات العصر شوف قبل ما تحرك شوف المستقبلين الآن هو جمال ما ما ما يشاهد أحد مثله في حياته ثم ينظر وغابت الشمس وتورت بالحجاب ما فات الأصب إيش سوى يا رب أنت قلت ما نعمل العبد إنه أوض إيش سوى في الحال حالة في يوم فاتها الصلاة قال ربي إني أحبب تحب الخير عندك يا ربي حتى دوارت الحجاب طيب إيش ربت فعلك الآن قال ردوها علي ردوها علي 200 ألف ردوها علي فرتفق مسحا بالسوق والأعناق يقطعها إنما يطولها بعنقه يطولها بساقه حتى سالت الدماء وقطعت أعناق 200 ألف تقدر إذا فاتتك صلاة بحال سيارتك يا واحدة ما تقدر هذا قطع مئتين ألف هم غالين علينا كرب العالمين أغلى شوف الأياب الله سبحانه وتعالى يوم أعجبه الموقف هذا فأنزل في كتابه حتى يعلم الناس ايش سوا يا رب العالمين قطع مئتين ألف وانتهى خلاص قال مدام قطعتها لأجلنا في الأرض فسخرنا له الريح أبيحملك في السماء أبيحملك في السماء تجري بأمره رخاء لا جبال ولا تأثر ولا تعلفها ولا تسقيها أبسخر لك ريح تحمل قيل بعد بعض دواية سبعين ألف أكبر طائرة كم تحمل أبقى ماذا سبعين ألف تجري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شار شفت ربي كيف تعالوا إذا صدقوا مع الله ما في مشكلة عندك دنيا وعندك آخرة لكن لا تؤثر أحد على رب العالمين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وأن لا تبدأ. الله علمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة في حسنة لكن أعطي كل منهم قدرة فإن كنت ستعيش في الخارج شهر ستؤمن هناك شهر ما راح تبني لك بيت وتؤسسها تسكن لك في شدة حتى ترجع لأنك متؤمن في مقرك مقرك الحقيقي هناك في تلك الجنان أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياك في تلك الجنان طيب شيخ من محسن ربما من يسمعنا الآن من مسؤولين ربما من يسمعنا من قدتها الله جاه ومنصب ومال وحتى من العوام من الناس البسطاء كتب له بلوغمات فنابا وربما هناك سؤال يحوك في الأنفس لكثير من الناس يتساءل يجد في داخله من المستقبل أخاوي لكن يريد حل هذه المعادلة من يريد أن يكتشف من الذي يريد أن يكتشف هل يحبه الله أم لا نحن نتفق جميعا على حب الله عز وجل لكن السؤال ذي هم من هذا كله هل يحبك الله أم لا هنا نقول لكل من يريد أن يعرف هذه المعادلة وحب هذه المسألة ينظر إلى محبة الله في قلبه هل أن تطيع الله؟ هل أن أمر الله؟ هل الجوال والرسائل والصور والبلتورث المحرم أحب إلى قلبك أم أمر الله عز وجل أحب إلى قلبك وهكذا <تصفيق> في جميع الحياة ووقف على ذلك في البيع والشراء وفي الإدارة ونحوها أنا حقيقة أتمنى أن ترسل الرسالة لكل مسؤول لكل مدير لكل, لكل طالب لكل أمرأة لكل أب كيف يحل هذه المعادلة في ضمان أنه ارتفع إلى مستقبل أخروي الله بسعان ما أدمن إجابات كما ذكرنا أن تكون من القرآن طيب قبل, قبل أن تجيب على هذا السؤال الشيخ محمد ذكر لي بعض الأخوة أنها على طريق السفر مم. وهو معنى الش الخط في مداخلة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي الدكتور المعروف بعضها يكبريس بيكلية المعلمين بالرياضة السلام الخير يا أبا عبد الرحمن مرحبا حياكم الله وحيا الله الأخوة والأخوات الله, الله يحيي وحي الله ايضا اخيه وصديقي الخاص بفر عبد المحمن الله يبارك ليك شونا سياب عبد الرحمن عفتك طيب بخير خير ونعم الحمد أنت, انت على سفر شيخ محمد ولا لا اي نعم انا على طريق سفر الله ينفرك سالم غانم ربنا الله على. يبارك ليك سمعتم صاحب الفضيلة موضوع هذا اللقاء الذي اسميناه به هل امنت أم مستقبلك ام لا وتكلم صاحب الفضيلة الدكتور عبد المحس الأحمد عما هو مفهول مستقبل حقيقي وهل ذكر القرآن المستقبل وذكر شيء من تلك الصور في القرآن وعن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعض الصور للذين الحقيقة تخرجوا في مستقبل الدنيا للمستقبل الآخرة ما هو تعليقكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الرحمن العريفي بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أحيي جمهور قناة المجد الذي اشتقنا إليهم كثيرا ونسأل الله تعالى أن يستقنا وإياهم لكل خير الحقيقة مزاحبة الدكتور عبد المحسن في هذه الحلقة أمر شاق وذلك لأنني أعرف أن الله تعالى أتاهم البيان والقدرة على التحضير والإلقاء والتأثير الشيء الكثير حمد. لكن بيني ذي ثلاث نقاط لعلي أن على الله تعالى أن يجعل فيها شيء من النفع بعض الناس في الحقيقة وهي النقطة الأولى بعض الناس يظن أنه إذا اشتغل بأمر الدنيا فإنه سوف يفقد جميع الآخرة أو أنه إذا استمتع بدنيا معناه أنه لن يستمتع بآخرة ده. ويظن أن الدنيا والآخرة هما شيئان متضادان لا يمكن أن يجتمع أبدا. مع أن الذي ينظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يجد أن الأمر يختلف عن ذلك تماما سألت حديث السلاة الذين جاءوا وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> فأخبروا أنه يتزوج النساء وأنه يأكل الطعام ويأكل اللحم وينام الليل ويقوم يصلي أحيانا ويصوم ويفطر. فجأنهم تقالوا هذه العبادة فأرادوا أن يتفرغوا للآخرة تماما ويتركوا جميع متع الدنيا فأقسم أحدهم أن يقوم الليل ولا ينام أبدا وأقسم الآخر أن لا يأكل اللحم وأقسم السارد أن يتزوج النساء إلى آخر ذلك فأعتبهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أني أزهدكم لله وأنا أخشاكم لله أخوفكم لله وأنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام فمن رغب عن سنة ليس مني فالمقصود أن بعض الناس في الحقيقة من الشباب والفتيات يظن أنه إن التزم بالدين معنى ذلك أن مستقبله سيكون مظلما وأن معنى ذلك أنه سيعيش نوعا من التعاسة في حياته فلا ضحك ولا مسعه ولا أنس ولا شيء يكون من ذلك في حياته مع أن الأمر في الحقيقة يختلف عن ذلك تماما والذي ينظر أيضا في حال السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنه ومن جاء بعدهم يجد أنهم مع طاعتهم لله تعالى كانوا يشتهرون بالتجارة يجمعون المال صحيح أنهم يستمتعون به في حياتهم ويوسعون به على أنفسهم وأولادهم إلا أنهم أيضا ما كانوا يدخلون به عن الصدقة ونصرة الإسلام به هذا أمر أول الأمر الثاني تأمير المستقبل من ناحية الدنيا كأن يبحث الإنسان عن وظيفة أو أن يدرس ويخطط أنه بهذه الدراسة سوف مثلا يحصل على الدكتوراء أو الماجستير خلالها الأربع خمس سنوات أو أشر سنوات لأجل أنه بعد أشر سنوات يجد وظيفة أو نحو ذلك صحيح أن هذا فيه نوع من التأميل في الدنيا لكنه أيضا ليس أمر مجموما ومن نظر أيضا في حالي الصحابة والتابعين وجد أن ذلك عندهم كان أحدهم يسافر المساة الطويلة لأجل أن يحضر بضاعة فيبيعها بعد ذلك في بلده وقد يستغرق التخطيط لهذه التجارة السنة والسنة ونصف وربما زاد على ذلك فليس أيضا أن الإنسان يخطط للمستقبل من ناحية المالية لكن العيد في الحقيقة أن ينشغل بهذا عن الاستعداد لآخرة تجد أنه من شدة انشغاله بتجارته وسهره عليها يضيع صلاة الفجر أو يتساهل بالأمور الشرعية كالاختراط بالنساء كالسكن في أماكن فيها فجور ومنكرات كالتساهل ببعض أنواع الأموال المحرمة التساهل ببعض التعاملات المالية المحرمة أيضا البحث أحيانا عن الرخص في أمور المعاملات المالية ونحو ذلك جلعا على أنه يريد يمشي تجارته أو أن يمشي أموره في البنوك أو نحو ذلك نحن نقول لا ضير عليك ولا لوم أنك تسعى لأسل الدنيات وأن تجمع المال للتجارة لكن اللوم أن لا تنظر بالضابط الشرعية في هذا هذا أمر ثاني الأمر الأخير وهو في الحقيقة أيضا أمر مهم وجه جميع إخواني ممن يشغلوا بأمور للإستعداد لمستقبلهم بأن يكون مقويا لعلاقته بالله جل وعلا في أثناء إستعداد لمستقبله كثير من الناس اليوم يفرح في الحقيقة إذا كون علاقه مع مدير مستشفى او اذا كون علاقة مع مدير شربة او مدير جوازات او, أو مدير اي قطاع يجد انه قد يحتاج له يوما من الدهر وذلك لانه قد يحتاج للمستشفى او الى الشربة او الى غيره سواء لنفسه او لغيره فان احتاجه لنفسه فبها وان احتاجه لغيره توصف لهم وصار له بذلك شرب عندهم بينما نغفل كثيرا أن نقوي علاقتنا بالواحد لحد جل جلال الذي يسأله العبد فيسمعه وليس على بابه جل جلاله وحجات ومن أتاه يمشي أتاه هرولا ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه جراعا ومن تقرب إليه جراعا تقرب إليه باعا ولا يسأل العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يخفه فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها قال الله في آخر الحديث ولا إن سألني لا أعطينه، ولا إن استعذني لا يعني كم منا اليوم يحرص الحقيقة عندما مثلا يبحث عن مستقبل ولده على أن يبحث له عن مدرسين أو أن يسجله في مدرسة أهلية لأجل أن مثلا يعني يهتم بدراسته أكثر. لكنك إذا تأملت في دعائه لله تعالى بأن يسر لهذا الولد النجاح النسبة العالية ما تجد عنده ذاك اللجاء الصادق. كما تريد في قلبه اذا كلجاء للمدرس الذي يدرس ولده الكيمياء أو الرياضيات مثلا وهذا في الحقيقة خلل ينبغي علينا أن نستشعر في نفوسنا حتى يعني يكون هناك نوع اتصال قوي بالله جل وعلا الذي بيده الملك سبحانه طيب شيخ محمد الحقيقه نحن على ثقه بان قناه المجد العلميه الان يشاهدها من الرجال والنساء كثر وفي طيب. ضمن هذه الايام ايام الاجازات وايام الزواجات كثير من الفتيات من فاتهن قطار الزواج او من اللواتي لم يكتب الله لهن نصيب الزواج هذه السنة وقد تظن احدهن بان المستقبل مظلم وهو غير مشرق وانه قد فاتها قطار المستقبل الحقيقي كما تظن بعض النساء انا تمنى كما عرفناك بسببك الابوي الحان ان ترسل رسالة لكل فتاة ولكل ما هذه القناة والله لا اقول لها ولا يعني جميع مقدرة عند الله جل وعلا وقل يصيبنا يصيبني ما كتب الله لنا وفي حديث عبد الله بن عمر في نظر ما رواه مسلم قال أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب قال وما اكتب قال أكتب مقادير كل شيء لقيام الساعة في الحديث الآخر عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخنائك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين السنة وكان عرشه على الماء فحزننا على على واقعنا لن يغير شيئا ونحن المشكلة أحيانا يعني في الحقيقة نتعامل بعض مع بعض المشاكل بأساليب ليست حل اللح نتعامل مثل مثلا لو مات ميت وقام أهله ينوحون عند رأسه ليس الحل مشكلة الموت النياحة وشد الجيب وحلق الشعر إنما الأصل إذا مات ميتا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويدعاه لذلك أهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة على الميت عن شد الجيب عن حلق الشعر كذلك لما يطول أمر انتظار الزواج بالفتاة ولا أقول يفوتوا قطار الزواج فإنه لا يفوت تصل أحيانا الفتاة إلى الأربعين من عمرها ومع ذلك يأتيها من يتزوجها ويرزطها الله تعالى بطفلين أو ثلاثة قبل أن تصل إلى سن اليأس من الحمل فكذلك يعني الله جل وعلا يقدر هذه المقادير وينبغي أن نعلم أن الحزن على مثلا عدم الزواج أو الحزن على قلة المال أو نحو ذلك أنه لن يحل من القضية شيئا إنما الأصل إذا الإنسان أراد حاجة رفع كتفين متضرعتين إلى ربه جل وعلا وأسبل عينين باكيتين في ظلمة الليل ودعا من بيده الملك جل جلاله أن يفتح له أبواب رحمته فلعله أن يوافق من الله تعالى ساعة لا يرد فيها سائلا فيستجيب فيه الله جل وعلا لا. صاحب الفضيلة نتمنى لك سفرا سعيدا وإيقامة طيب مع من تحب أن يطل الله عنك بعدها بالسفر وعناءه شكر الله لك هذه المداخلة هو بإذن الله نعيد أخواننا أنك ستكون ضيف قريب بإذن الله وضيف شرف على هذه القناة شكراً شيخ محمد بلعك بن عبد الرحمن العريفي عضو هيئة تدريس بكلية المعلمين بالرياض صاحب الفضيل الدكتور عبد المحسوس سمعتم ما طرحه صاحب الفضيل الدكتور محمد العريفي أجعل لك إن كان هناك مداخلة تعليق حول ذلك أقول بإذن الله شيخنا الشيخ محمد العريفي على كل ما قدمت الله سبحانه وتعالى مبارك في, في جهوده وأن يوسقنا وياه لكل خير ليس هناك تعقيل على كلام الشيخ لكن فهو قد أفع أوفد زاه الله خير أما السؤال يسألتني قبل قليل اللي هو كيف ممكن حل هذه المعادلة كنا في قلوبنا تشتهي الدنيا أكثر نحن نقول نطلب الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لكن الله سبحانه وتعالى من أحد الناس إليه أحب مخلوق عند الله جل وعلا من هو هو محمد عليه الصلاة والسلام قال له هذا الآخر بكل بساطة قال له الآخر خير لك تفهم النبي عليه والسلام خلاص مهمد. خير لك من الأولى قال سبحان تعلب الآياتها والآخرة خير وأبقى وأبقى ماذا بدنا من شيء خير وأبقى وإن كان خير لن يكون أبقى سينتهي النبي عليه الصلاة والسلام تفهم هذا البساطة فلأجل هذا لما جاء عمر بن الخطاب قال يا رسول الله رأى مشهد ما تتحمل عمر بن الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام نايم على حصير مؤثر في جنبه قال يا رسول الله نسي عمر واتخرج من طوره قال يا رسول الله أو أنت في ما أرى وكسر وقِصر ينامون على الفروش وأنت رسول الله نائم بهالطريقة ومؤثر على جنبك وعلى جفنك وم... قال يا رسول الله ما نَقَنَّهُمْ نَجَّيَهُمْ عليه الصلاة والسلام إليه قال أبو في شك أن يا ابن الخطاب؟ ال المعايير اختلت عندك أو في شك أن أنت ابن الخطاب؟ أما ترضى شوفوا يتكلم أوتيشك لأن عنده وجد نظر عنده تأمين قال أولا ما ترضى أن تكون لنا أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة لا. ما ترضى أنه يكون يتمتع شويتم ينتهي لا. متعته ثم نحن نتمتع ملايين السنين إلا لكم فيها أن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا قال أرضى علي ربي شوفوا أدب الناس أرضى علي ربي أن يجري لي جبال مكة ذهبا كم تسوى الدنيا فقلت لا يا رب بل أجوع يوما وأشبع يوما فإذا جعت قلت يا رب وسألتك وإذا شبعت قلت يا رب وشكرتك م. عش هذه النظرة لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلم كلام مثلنا ينظر ثم تجد حياته مثل فنحن نقول خل الدنيا قملك ما تشاء وتاجر في يدك في قلبك لا تقدمها على الله جل جلاله لأجل هذا في الترمذي لما أهديت النبي عليه الصلاة والسلام شات شوف المشهد والله ربنا يكفينا عن حلقاتنا كلها دخلني بإلسان السلام تخيل ثلاث الهلال ثم هلال ثم هلال جربها يومين نحن لسنا ما نجرب جربها يومين مو ما هو هلال وهلال وهلال جربها يوم ويوم الثاني لا تأكل ولا تشرب أنت أولادك لا تمرم وما ثلاث أهلة تمو عنه عسلم ما يوقض فيها نار جرب جرب يوم يوم بس ما يوقض فيها نار ثم فجأة بالبيت في شات شوف فرحتهم به يا النبي عليه الصلاة والسلام ما وجد الشاة أي الشاة يا عائشة ما فعلت الشات وينها؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها ولم يبقى منها تودح بين عشنا ولا يبقى منها إلا كتفها أطبخ لك الآن هذا من بعشرة قال ذهبت كلها من قال يا عائشة أن جل جدور من راحت الشات شوف النظرة قال من قال يا عائشة أنها ذهبت كلها بل بقيت كلها في الصحائف هناك الشات موجودة كلها للكتف قال بقيت كلها ولم يذهب منها إلا كتفها ما عندكم ينفد قلتوا طلع وما عند الله باق شفت النظرة هذه ممكن ما تحزن أبدا في حياتك شفت كيف قدم عرف وين الشاط راحت لو نظر الدنيا بس كان تعلق راحت شاط لكن نظر للثلاث مراحل اللي جاها هنا الآن أصعيبة مليانة شاط بس في النهاية في الكاتبهم موجود ما عندكم ينفد وما عند الله باق لأجل هذا نريد هذه النظرة أن لا نقدم بين يدي الله رسوله. أحبتي ترى حتى الآن ما عندنا مق... ما عندنا ترى منافسات توب مثل ما كان يقتل فيه من كان قبلنا. إبراهيم عليه السلام يخيره الله جل وعلا بين رضاه ولا ابنه. إيش يسوي في يضربه؟ والله ما تهون يضربه. يقطع إيده؟ والله ما تهون قال أنت أنت أنفك اسمعيله. خرجوا من نسمعهم. نقرأ القرآن نحسن الدعوة ايو والله قفل تبراهيم وتل له للجبيل لا يا أخي جرب أمسك قلوبك وحاول تبطع أصبع وشت المشاعر اللي عندك أقطع يدي ألا أقطع أصبع إذا جاي أخذ عدرة في مستوصف اوه أخذ عدرة ليشوفهم في المستشفى يوميا صحيح. يجلس الآب يسويق والله في ناس ما يجي يرسل أحد ما ما من أخوانا ولا ما يقدر يجي أبراهيم عليه السلام نعم أن تسوى عندي الدنيا كلها لو أعرض علي مليارات الدنيا ما ألمسك ولأضربك لكن يوم كانت المعادرة فيها رضا الله الله يخط لك المشهد يقول أسلم وتلها والله لا يحبها لكن يحب الله أكبر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وذكروا قال أحب ما قال تحبونها أحب إليكم من الله فجاء بن ولد ابحة جلت سن السكين والله العظيم انه يتقطع وكأنه لو في نحر أهون لو قال أحد ابحة غيرك أهون لكن لما جاءت المعادلة قال الله جل وعلا وإبراهيم الذي وفى حتى ولد جاب بن ابحة الله لأجل هذا الله جل قال إن ابحة كان كنس عندك رب مليون نار يس و أمة إن إبراهيم كان أمة واتخذ الله إبراهيم خليلا لأجل هذا لكن سواء عند الله ليش سواء في ما تعلم على رأس زيادة ألف ورضا يكون عند الله من من يأذن بحرب من الله رسوله ويخدم على الله جل جلاله فالأفضل في الأفعال أحبتي بعد الكلام ما هم مسألة نطق ولا الكلام كلنا يقدر يتكلم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر خبر الجهل في الكلام وما هم بمؤمنين فأنذي عليه الصلاة فهمها أن هذا خير وهذا خير لكن أعطي كل مكان حقه فوالله لو فكرت إيش لك هناك أكثر واحد يحب الشهوات منهم؟ من البشر من البشر أكثر واحد يحب البشر. من بين البشر هؤلاء أكثر واحد يحب الشهوات هو ذاك المتقي اللي غض الطرف لا لا. أكثر واحد يفكر في الشهوات تلك التي تحجبت حجاب يرضي رب العالمين هي أكثر واحد تحب الشهوات لأنها تبغى شهوات صح تبغى مو بشهوات شوي وتموت وتحاسب عليها تبغى شهوات يبغى كما قال ابن القيم في الحاجة للأرواح يبغى يحتضن واحدة أربعين سنة وهي تحتضن واحد على صورة يوسف أربعين سنة في شهوة مثل هذه <تصفيق> أول لقاء أول احتضانها أربعين سنة <تصفيق> هذا اللي يعرفون صح قال أولو الألباب هناك ما في لا حرام ولا مكروه ولا ما يجوز ولا شيء الفرش اللي بيتقلب عليها معه وما الفرش صفها لنا يا رب قال فوش بطائنها من استبرق بطائنها من استبرق تعرف أشى استبرق أرق أنواع الحير يا ربي إذا كان هذا البطائن أجل اللي برا وشو ولا خطر على قلب بشر فهؤلاء أولاء هم الجنون شهوات أما اللي أنا أقدر أعوض عليه شيك بريال أقول سبحان الحين ولا شيك مليون بعد سنة أكثر ناس الآن ماخذين ما شيك بريال بعد ثلاثين يوم ستين يوم عالم خذ مليون بالله بريال هذا اللي فاته ايش مش مشاعرهم في اليوم في الدنيا اقول كيف لو واحد في جنة والثاني كان عايش معه وحين في النار فأحبتي مريد أن نجمع بين المحكمين لكن أشدد على قضية أن لا يسبق أحد في قلبك الله جل جلاله قل إن كنتم تحبون الله لأنه كثر ومدعون كل ما سجعوا نحب الله قل إن كنتم تحبون الله جاء الأثبات فاتبعون يحبذكم الله لو يا أخي يقدم لك كاس ما تحبني؟ لكن هل أحبك أنا؟ أهم شيء أن تكون أن تحب ليس أن تحب فالكل يحب الله حتى معنى نصارف المتشتبى تقول كتانك فيها أن تحب الله لكن العمل ما هو بعلامة يحب الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخلون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله منها. نعم قد يكون في الحب هذا شك ونقف لكن في حب شيخي يعني استأذنك في, في, في عودة بسيطة إلى, إلى قفة هذا الذبيح عليه السلام وننظر إلى إلى إلى هذا الشاب الذي يقول لوالده فعن ما شئت هنا هو عرف تماما المستقبل يا أبت فعن ما شئت هنا أضرب مستقبلية لما بعض الآباء لو يقولهم أبو لا تروح مع أخوياك ولا تسافر ولا تجي يقول لا قد بغي مستقبلي أنا بروح جد مع ربعي في الشرجية أبو لا تروح تجد في أرامكو لا تروح تجد في عسكري لا بجد لا تروح في الطائرة بروح حدور مستقبلي تجلس عند أمك عند خواتك بالتالي تجد فيه نقيض هنا يقول يا أبت فعليش ما تأمر ما تأمر ومع ذلك يقول لوالده يا أبت يعني كب وجهه في التراب حتى لا أرى السكين وأخاف بل يقول لم عليه ثيابك ارفع ثيابك يا أبي حتى لا يطيش فيها الدم ترى أمي فتحزن انظر نظر المستقبليه الإيمان بهذا كله معاننا اليوم نفجع في شبابنا عندما يقول له لا تروح عمره حتى مع الأسف من المتزمين لا تخرج معهم مركز صيفي لا تروح ليس القضية لأن والدة في شر أو كذا أو ليس فيه خير لكن ربما لمصلحة يراها والدة فبالتالي يخرج عن طريق ذر وينتقل له مستوى العقوق أنا أعلم بأن في خلق الكثير تجد أن تكلم عن صاحب الفضيلة لكن أخوان في الكنترول يقولون بأن الشيخ محمد بن سليمان مهنا داعي الإسلامي المعروب بمزارة الإسلامية على الخط فحياكم الله صاحب الفضيلة الشيخ محمد حياكم الله بياصن الحقيقة يا أبا سليمان نحن نعتذر عن عن التأخير لكن سمعت هذا الكلام العذب وهذا العذش الشافي من شيخنا الشيخ عبد المحسن ما أحببت والله إنه قاطعة والله يا خير الله يحييك شيخ محمد فضل بسم الله الحمد والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في البداية أشكركم شيخ علي وأشكر فضيلة الشيخ عبد المحسن الأحمد على قبيه وجهده في الدعوة إلى الله عز وجل. الله يزيد. وأبشره بأننا نرى ثمرات تعبه ورفضه في كثير من الشباب الذين هدوا إلى الصراط المستقيم بسببه. ما شاء الله. كما أبشره بأجل البشرة دعاء الناس وثنائهم ومحبتهم في الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ثم أقول وبالله الله وحده الاستعانة يحضرني في هذه العجالة. قصة واقعية جميلة وهي لأحد الصالحين المعاصرين والقصص كما أخبر الله عز وجل فيها عبرة وقال بعض السلف إن هذه القصص جند من جنود الله, الله. لأنك تجد الإنسان ربما قرأت عليه شيئا من العلم وبلغته بالعقل وربما قرأت عليه القرآن والسنة فلا يستجيب مع أنها هي رأس العلم القرآن والسنة هو رأس العلم وإذا أتيته بقصة لا نقلبه هذا من ضعف البشر وقلة إقدارهم على ما ينفعهم أقول عندي ق قصة سريعة أرجو أن أنفع الله عز وجل بها شيخ محمد أحد التجار الأبرار من المعاصرين أدركته أدركه كثير من الإخوان يحدث أحد خاصته عن بداية تجارتي فيقول اشتغلت في التجارة انا اريد انه يعني الفت النظر الى تأمين المشتقبل الاخروي كتأمين المشتقبل الدنيوي بالاشد جميل. يقول اول مبلغ حصلت عليه من جراء صدقة موفقة رابحة ان حصلت على مليونين ريال فقط مليونين حصل عليهما بعد تعب وكد وكان يعتبر من تجار العقار وتعرفون أن العقار في فترة مضت قبل أكثر من 20 سنة كان فرقة رابحة في أيدي كثير من الناس يقول حصلت على هذين المليونين وبينما أنا أفكر فيما أقلبها من تجارة وفيما أفرفها من عمل يقول اتصل علي أحد العلماء وأنا أظنه والله أعلم لقراء كثيرة يقصد الشيخ باز رحمه الله يقول فقال إن عندنا مشروعا خيريا وهو مشروع كبير جدا ويكلف مليون ريال يقول أنا ما عندي الآن إلا مليونين فيعني العرض مغري الأجر كبير والذي دعا إليه رجل عالم فاضل محب مشفق والآن يريد أن يأخذ مني نصف مالي يقول فترددت ثم استخرت الله عز وجل ثم عزمت وقلت والله لا أضع عنا نصف ماري وضع مليونا في سبيل الله تجارة رابحة مع الله وترك المليون الآخر ووضعه عند أحد تجار العقار ممن فاقه وسبقه إلى هذه التجارة يقول وما هي إلا فترة بسيطة لا تتجاوز الأشخار العدودة حيقة أن ما كنا نتمنى هذا الانخطاء لكن نقدر الله ما شاء فعل وكان بالشيخ يقول بعد هذه الفترة المعدودة التي هي أقل من أشهر أن الله عز وجل عوض هذا المليون بملايين وهذا وعد الله عز وجل من ترك شيئا إلا هبدره الله خيرا من صح بالفضيل الشيخ عبد المحسن أحمد حيقة هنا مداخلة من أخونا أحمد من عبد الفتاح من مصر كلام جميل يقول ما حكم ومعنى حديث اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا وأعمل للدنياك كأنك تعيش هذا كيف نجمع في هذا قول هذا المقطع نحن هذا هذا كلام من الأساس أصلاً أنك تعمل لكل واحدة على قدرها أصلاً كأن تكون طرحت لك مثال قبل قليل كأن تكون مسافر وتسافر وتأتي ترجع يعني نعم الرسول يقال ما أنا في الدنيا إلا كان لكن تظل تحت فلتزام تخيلنا اللي تظل تحت شجرة وبنى على ذلك عبد الشجرة ورح جل استراعه صل الله عليه وماشي أصلاً فأنت أعمل على قدر ما بقائك فيها وأعمل لكل واحد على قدر بقائك فيها طيب شيخي فاضل أنت بترك في خلف توليسه للضمام لأن لديك بعض الصور ما أدري هذه الصور ماذا تحمل وماذا سيحدث؟ أن أديرها إلى أن نخليها آخر فقرة إن شاء الله ما في مشكلة إذن دعني أقف أنا وياك هنا بصور لمن أخطأ في تأمين المستقبل. دعنا نقول الصور التي لمن أقال نختم بهذه أسأل الله جرعا أما لمن أصاب فهم كثير ومن جمال هذا المستقبل أن شبح الموت من جمال تأمين المستقبل أن شبح الموت اللي يخاط من أكثر الناس ويظن الموت شنيع وإذا ذكر باقة الصدور لا ما هو صحيح الموت هذا قد يكون أجمل شيء في الدنيا لأجل هذا انظر إلى صور نبدأ بصورة من محمد عليه الصلاة والسلام انظر لصورة من أسلم يوم أمن المستقبل كيف كانت مضوته الموت؟ جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تذكي تقول وترتراه النبي عليه الصلاة والسلام حبيبنا لو رأينا وهو يجرع غفف الموت وإذ به يأخذ بركة الماء ويعلن لنا إعلان أن الموت ليس بسهل ويعلن لنا إعلان أن الموت شديد ويقول ويمسح على جبينه ذاك الجبين الطاهر ويقول لا إله إلا الله إن للموت لا ثكرات ما تحملت فاطمة رضي الله عنها قالت واكرب أبتة إشقان واكرب أبتة قالنا يا فاطمة ليس على ليس على أبيك كرب بعد اليوم أبدا آخر كلمة في, في اليوم المستقبل أما الناس الوسيلة هناك في أعلى منازل الجنة فلأجل هذا هو قد أمن مستقبل فليش يخاف أصلا لأنه شوي من الملائكة جاء يبشر وشوي إنه خلاص بدأ مرحلة الأخذ هو في الدنيا كان يعد كم من يوم استعد الملحان انظر لبلال يوم استعد بلال ما عنده جاي من الحبشة لا عنده أم ولا أب ولا شيء جاء بالحبشة ما عنده لا زوجة يحبه أو لما كانت ساعة الإعلان النهائي لغادرت رحلة بلال من, من الدنيا يده تلك الأنفاس تصعد وتنزل وذاك النفس يخرج ويرجع واذ به يجرع رشف الموت جاءت جوده المالها إلا هو بعد الله سبحانه وتعالى قالك وكرب بلاله نسي رشف الموت الله ان وجد قال بل قولي وطربا غدا الله نلقى الاحبه محمد صلى الله عليه وسلم من هذا ديلان شاف النبي عليه الصلاة والسلام يمشي جاء خبر لا يصدق ولا يصدق العقل قال تعال الله جل وعلا قال كله كلام عجيب تعالى بلال نظر النبي عليه الصلاة والسلام من الراس قال يا إرجذن مستغرب في خبر غريب الآن لما يطلع والله مستغرب ينظر من الراس يقول إرجذن تعال كمل بيو بلال؟, بلال كله تبرع بثلاث مئتين ألف بعيدا خمسة مليون لا بلال كله بكله رؤته وعيونه ويده كله مبيعه بخمس دراهم لكن عند الله كم يسوع نظر فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال ما قال لي بلال ترك أنت كلك في ناظر نظر في نعال لا بسها بلال هو بخمس درهم كم نعال بلال بأقل <تصفيق> هو بخمس قال لي يا بلال الله جل وعلا يقول نعالك في الجنة قل بلال ترى نعالك دخلناها الجنة لا هي هي النعال الوحيد اللي ما نقول بعد يومكم كرم لأن ليس أنا الله يدخلنا مدخل نعال بلال ورأس أكثر الناس في النار إيش هذا إيش إيش تمين المستقبل أما المستقبل نعاله نبغى نعمل مستقبلنا بس لأجل هذا انظر لنظرة الناس عادت يوم التقبل يأتي أعرابي سمع إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فراح يشتغل النبي أسلام جاء تغلين قال نادوا فلان جاء فلان نظر قال فيه ابلوا فيها لا حلل لها حلي لها أموال قال يا أعرابي تعال خذ هذا نصيبك نظر الأعرابي قال ما معنا هذا عهدك يا رسول الله قال ما دخلت الأسلام لهم طبيعا الحمد لله طيب أنت أنت كنت تحمل الأشياء هذه أنت كنت سافر اليمن وإنشاء تساف في عز الحر على الجمال عشان تأخذ مثل هذا جايكك الآن باردا باردا قلت خذ قال ما على هذا بلاتك إذن على ما قال على أن أقاتل معك في سبيل الله فيدخل سهب من هنا ويخرج من هنا فأقتل فأدخل جنة اللي وعدتنا فيها اللي ما يبقى الصوت فيها خير الدنيا ما فيها هذه ما أضعها إيش هذا نظرة المستقبل أصلاً ما أدخل عندك حزن جاءت أم حارثة والحديث الصحيح قالت يا رسول الله أغلأ ما عندها له وتيقصه عندها لو تقطعها قطعة قطعة ولي ولا ولي وشاكت شوكة قالت رأى حارثة مات وما ظنينا أن شهيد ما همها الآن هو مات الآن أهم شيء مستقبل حارثة وين؟ قالت يا رسول الله أخبرني أين حارثة الآن الآن أبغى أعرف كيف وين في الساعة فإن كانت الجنة تبارت واحتسبت كثبت كثبت دموعي خلاص قال أقلرت أحد عن سؤال المستقبل وإن كان ما أقدر أتقول النار قالت وإن كان في الأخرى فلا يرى من الله ما أصنع نظر مذيع سلم إليها قال أواجهلكي أوجلني أهي جنان جنة واحدة إن حارته شيخ المستقبل إن حارته قد أصاب الفردوس الأعلى أأنا منزل خلا الله الله تبارك خلاص كأنه المستقبل انتهى فما عدنا نبغى شيء لو كان عندنا تأمين ومستقبل ما عاد يهمنا شيء ايش اللي راح اللي راح يعوض فانا اقول الطفاحات المشرقة كثير واختم بهذه الطفقه التي حصلت عندنا في شمال الرياض يقول لي احد الاخوه في حياه الدعاء والتحقيق العام يقول مشرف على حلقات تحفيظ القرآن يقول جاءني طفل يقول استغربت كيف هذا يمشي يقول صغير والله بهالغطره وجايه بثوب نظيف داخل من الحلقة قال الله بغي نسجل في الحلقة عندكم يقول إيش سجل هذا يمكن نعرف تكلم طيب يا حبيبي أنت وين وين جاي من قال الله ناس قريب طيب يا حبيبي تحافظ كل الله أحد ان... الله أن الله قال إيه يقول, يقول الله بتحافظ كل قال الناس قالي يغبش يجاب على قد السؤال حافظ الدوحة قال إيه بتحافظ البينة يقول أبغى شوف قال إيه ويقرأ خ... ولا خطأ حافظ عما يتسال القلم. قلت حافظ تبارك قليل قلت حافظ قد سمع قلت له يقول يضع أعجزة يقولها إيه إيه قلت حافظ النحل قليل قلت قلت يقوله أمس المصحف يقوله في النهاية قلت أنت حافظ ألي أنظار قليل قلت أنت حافظ القرآن قال حافظ القرآن نبعد داخل مدرسة يقول قلت غدا أنت ولي أمرك عشان تسجلك. يقول جاوة يأمره ما عليها أي تصفات مصفات الزمن دائما عارف انك تستغرب اني مالي شكلي شكله ممتزم لكن والله العظيم هو بأنا وراهم أم تسوى الضهي وما فيها الله يقول ترى مو ذو الوحيد كل البيت حفظه وعندي بنت تعبار ثلاث سنوات بادي الآن تحفظها الله يقول اللعن بها حاطة قرار ان اكثر واحد يحفظ القرآن هو اللي يختار وين بالروح هو اللي يختار مكان متعشة فيه هو اللي يختار مكان السفر يتنافسون فبل الله درها من أم كما مم. قال بعيد الصلاة والصلاة والضحيحين الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة شوف كيف طلعت يكفيها أمنت مستقبل واحد يروح القرآن يأتي عند قبره شوف تأمين وتأمين أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه فهنيئا لهم من هذا ونقول الأمثلة أكثر من أن تحصى المشرقة فإن شئت النرى قبل هذا يعني أبشر أخوة المشاهدين بهذه المداخلة وهذا الاتصال من صاحب الفضيلة الشيخ الداعي المعروف الشيخ نبيل العوبي من دولة الكويت. الشيخ نبيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله نسائكم بالنسرات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. الحقيقة تحية خاصة من أرض المملكة العربية السعودية ومن من قناة المجد العلمية لكل أحبابنا في دولة الكويت الشقيقة. وتحية أيضا مني خاصة لجميع أهلنا وأحبابنا في المملكة العربية السعودية وكل المشاهدين الكرام لهذا القناة المباركة حياكم الله شيخ نبيل الحقيقة الكل يريد أن يسمع هذا الصوت وهذه النغمات التي طالما ما سمعناها الحقيقة وتقصير مننا لأن لم نتابع لم لم لم في لواني الأخيرة جديدكم لكن سمعتم الدكتور عبد النحس الأحمد ما طرحه حول موضوع هل أمنت مستقبلك أم لا؟ وطرح الشيخ حقيقة كلام كثير في في القرآن وصور لمن أمن المستقبل من عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا العهد المعاصر وإلى ما ذكره القرآن وإلى كثير من المداخلات من أصحاب الفضيل المشايخ ما هو رأيكم صاحب الفضيل الشيخ نبيل عوضي حوض ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعالم والصحب طبعا الشيخ عبد المحسن ما ترك لنا شيئا مهم. يعني غطى الموضوع من جميع جوانبه ولكن حسبي فقط أنه مشيد بما ذكر وحسبي ويد ما ذكر بأن الناس صحيح تخاف وأنا بحكم علاقاتي مع كثير من الناس الناس خائفة دائما الناس تخاف من المستقبل غالب الناس طبيعة البشر هكذا أما الآن يجمعون الأموال ويؤسسون الاستثمارات والمحافظ ويكفي أن تلقي نظرة واحدة إلى الأسهم والبورصات الآن الخارجية لترن كباب الناس خارجي من دوامهم من أعمالهم كلنا تركت فقط تريد أن تؤمن مستقبلها بالأموال يكفي أن ترى أكثر الناس الآن كبابة على جمع المال بشكل يعني حقيقة شيء مزعج حتى أنك تجد الناس المصلين بعد الصلاة جالسين تظل أنهم يتحدثون في حديث أو يتناولون آية يتناقشون فيها انظر إليهم بعد الصلاة حديث عن الأموال عن التجارة عن الاستثمار عن المحافظ الاستثمارية عن العقارات عن العمارات عن شراء الأراضي إيش صايف الناس النفس كأنها خائفة من كارثة تقدم عليهم كأن الواحد داخل مفاذة أو صحراء قاحلة ليس عنده طعام ولا شراب وهذا كله صرف الحقيقة الأمر والله جل وعلا أخبر أن العاقل أن الرشيد الذي يستعد لآخرته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله نفس ما قدمت لغد الحياة الحقيقية ليست هذه السنوات التي نعيشها بل يوم القيامة يقول العبد يا ليتني قدمت لحياتي اش قدمت كنت في الخطوة الماضية تكلمت عن أعظم يعني مرحلة في حياة إنسان أن ينتقل من الكفر إلى الإيمان. وذكرت قصة الفاروق عمر رضي الله عنه، وبعض قصص الصحابة كيف لما دخلوا في الإسلام والصحابة يكبرون، و... يعني منظر عظيم. شوف هذا كله في ميزان من من دعاه الإسلام. استثمار هذا، هذا استثمار حقيقي. بعد الخطبة جاءنا أحد الهنود يريد أن يشهر إسلامه مباشرة بعد الخطبة. رجل يعبد الصلم يريد أن يعبد رب البشر وأرادنا أن... أن يكون إشارة إسلامي أمام... أمام المصلين جميعا طبعا الإنسان عاش هذا المنظر والآن مم. يرى أمام عينيه كيف إنسان طبعا كل هذا في ميزان من أشهر إسلامه دمعت عيناه كبر أهل المسجد الذي لفت نظري أن ربع الحضور أخذ يبكون الله بكاء فرح طبعا ما هو بكاء حزن ماشي. وما في أحد في المسجد قبل أن يخرج الله وعانق هذا المهتد الجديد النقطة هنا والشاهد أن هذا في ميزان من من دعاه للإسلام شوف الاستثمار الحقيقي لو دخل إلى قبله فإن كل فرع يصلي هذا المحتدي وكل طيام يصومه وكل ذكر يذكره بل هو وأولاده وذريته كله في ميزان من أول من دعا هذا الإنسان لكن المصيبة كلا بتحبون تحبون العاجلة وتذرون لو تقول حق إنسان دعاء السوق في ألف ألف حسنة خير إن شاء الله لكن تقول هذا السهم في أرباحي يمكن عشر بالمية الله أكبر عشر العشر بس ما ينتظر لحظة إلا ويضع كل أمواله ويجتهد ويسهر الليل عشان هذا السهم لكن قل له أن هذا هذه الصلاة وصليتها غفر الله لكما تقدم من ذنبك يصبح لكن قل له أن هذا العقار قد يكون في أربعة خمسين بالمئة يتسلف يعني يبيع ذهب زوجته علشان فقط يحصل على هذا العقار تحبون العاجلة وتذرون الآخرة الأول وأعظم صفة الأهل الإيمان في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب احنا صحيح ان الناس تبحث عن المستقبل مو حرام الانسان يفكر في مستقبل اولاده التعليمي ومستقبلهم الاقتصادي باقتصاد طبعا وبتعقل هذا ما في عيد وليس بحرام لكن يطغى هذا على المستقبل الحقيقي هذا هو السشل هذا الغبن نعمتان مغبون وفيه ما كثير من الناس الصحة والفراغ اجمع ما شئته وتفلط عليه قبل ما تتفلون عليه قالت لي انا زوجي اقترض من الربع هل يجوز ان استفيد من مالي قلت لها ما يجوز حرام قالت أنا ما لي علاقة هو اللي اقترض. قالوا تعرفين أن المال رابع وما يجوز تستخدمه. قلت له وكل هذا ثم هذا المال ضروري. قالت لا يا, <تصفيق> يا شيخ نبي نروح نسافر. قلت له سفر ضرورة. قالت لا والله سفر سياحة. الله أكبر. يقتنيه ضم من الربا لأجل سفر السياحة. <تصفيق> <تصفيق> وهذا سبب مبذر. قالت أنا سأل شيخ قال يجوز. قلت له والله أختي لو تسأليني من من الآن إلى بكرة الربا حرام. وأكله يعني آثم والمال صحت. ففي إن النهاية طبعا سكرت الهاتف و... الشاهد أن الناس بدأ يبحثون عن اللذة الدنيوية فقط العاجلة المستقبل المادي، المستقبل الذي يرونه بعيونهم مستقبل الصحي أنا أعرف شخص كل سنة كان يسافر إلى لندن فحص كامل لجسمه وما كان في مرض منتصف عمره يقولون في, في بيته وما فيه أي عيب بالأربعين من العمر فقط من من مكانه ولم يقم به مرض أبدا مات قبض الله عز وجل روحه بغير سبب يعني مهما مهما أمنت المستقبل مهما فعلت جاءت لك أرصدة إحنا أهل الكويت نذكر ذلك اليوم في أثناء ثمانية لما الواحد عنده ملايين سيقضى في الصباح ما يملك منها فلس واحد الله أكبر. وراحت كلها يعني لا تقولي أنا في شيء اسمه تأمين مستقبل والله لن تأخذ إلا ما كتبه الله لك وإذا شيء الله ما كتب لك والله لو كل أهل الأرض يعطونك إياه ما تأخذه وألم من الأمة لو اجتمعت لن ينفعك من ينفعك إلا بشيء كتب الله لك أنا ما أن أخذ وقت الشيخ عبد المحسن دكتورنا فاضل حبيبنا الله. وأخونا الغالي ومتع المشاهدين بحديثه لكن أنا فقط أريد أن أنبه لا لا تخدعنكم العاجلة وتذرون الآخرة ترى هذا الأمور المحسوسة تأتي وتذهب والله كتب لك الرزق سوف تأخذ تأخذها وكما قيل لو حب في بطن البحر كتبت لك سوف تخرج وتأكلها وتأخذها أبدل السبب المعقول فقط، لكن المستقبل حقيقي ليس في الدنيا كما ذكر الشيخ، وضرب على هذه الأسئلة والصور حتى لا أخذ وقتكم يعني سلامي لجميع أهل المملكة بالخصوص وأهل الخليج م. وكل من يشاهدني الآن من خلال هذه القناة الفضائية المباركة التي حقيقة أقول لكم أنا وأولادي كلنا نتابع هذه القناة، وكانت نعمة بديل يعني في هذا العصر نصر الله يبارك جهود القائمين عليها. شيخ نبيي الحبيبي، أنا على ثقة. بأن كل من يسمع صوتك الآن من محبيك يتمنى أن يعلم ويعرف جديد شيخنا الشيخ نبيل عوضي الدعوي طيب الآن راح تنزل محاضرتين يعني الأولى بعنوان قصة حب جميل يمكن لعلنا الفكرة متبادلة مع الدكتور عبد المحسن هو دائما يشجعنا في هذا الموضوع قصة حب يعني قصة الحب الآن يقع فيها الشباب وبعض الصور وتحذيرات وبعض التوجيهات وآخر محاضرة كانت لي بعنوان حب آل البيت هذه يعني حدثها تأليف القلوب وهدفها جمع الكلمة وهدفها بيان أصل من أصول أهل السنة والجماعة وهي حب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب إيماني أصصي أكثر تفي من الشعر والأحاديث النبوية الصحيحة التي أجمع عليها كل الأطراف في فضل آل البيت وكيف كانوا يحبون الشيخين أبو بكر وعمر وكيف كان علي يعظم قدرهما ويسمي أولاده باسميهما بسمي ويصاهرونهم و. وتوحيد آل البيت العظيم الذي يعني غفل الناس عن آل البيت كانوا من أشد الناس توحيدا في هذا الدين وإخلاص العباد لله جل وعلا محاربتهم للأضرحة والقبور وكل أنواع الشرك فذكرت في محاضرة يعني إيمانية كانت في العرض وهدفها كما ذكرت لي في القلوب وجمع الكلمة الله شكرا الله, الله لكم لك. شيخ نبيل عوضي من دولة الكويت الشقيقة الدعي الإسلامي المعروف شكرا لك شيخ نبيل وتحية خاصة لعائلتك الذين يشاهدون الآن عبر هذا الصرح الإعلامي المعروف قناة الملجأة العلمية شيخ عبد المحسن أنا كنت أتمنى الحقيقة أن تكون النهاية مشريقة وليس محيقة كنت أتمنى أن تكون النهاية بصور مشريقة للذين أمنوا المستقبل ولكن نعم ذي نفسك هدف في أن تجعل هذه الصور التي بين يديك من صور مغناخ أو في الطريق المستقبل هن يتبقى معنا لقرابة خمسة عشر دقيقة جعلك المقام هنا هي ابن الله أنها مشيقة للكثير وإن كانت في ظاهرها مأساوية لكن سألني جازي مشايخنا خير الجزاء فليس مقام صنع عليهم لكن سأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل لهم ما في قلبي من دعاء أما مسألة يعني خلاص الموضوع أن الله سبحانه وتعالى قال وأما من طغى وإيش وأحب الحياة الدنيا لا وآثار وآثار الحياة الدنيا هو النقطة هنا الإيثار وآثار الحياة الدنيا فإن طيب طيب طيب شيخ, مح... معلش سامحني شيخ محمد بن محسن مالك استانحي على المقاطعة الأخوان يقولون بأن الشيخ محمد بن عبد الله الدويس على الخط يكلمنا من جواله مشرف العام على موقع المربي مم. شيخ محمد والدنا الكريم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الله وبركاته الله يحييك ويسموه حياة عمار لا لا تكبرني يا أخوي أنا حطيتني والد <تصفيق> الله يحييك <تصفيق> <تصفيق> أنت أنت مربي والد للجميع الله يطول عمره الله يرضى قدرك درك مرحبا استبشر الشيخ حي الله ورحب الشيخ بالشيخنا وضيفك الكريم والأخوة المستمعين المستمعات ويعني هي غرفة عن وشارككم هذه الدقائق وإن كنت ساقطا استطاع الأخوة وأخوات المستمعين بهذه الحلقة الله يحييك وللأسف لم نتلق يعني متابعة كبيرة مما مضى من الحلقة فأتمنى لا أكرر يعني ما عشتم إليه يمكن أنا أقول إن على, أنا على كل أحوال الشيخ محمد قليلك يشبه كثيرك والذي تكلبه هو جديد علينا لا شك والله الرق ضرفي يا رب يعني يمكن أنا أقول في, في هذه القضية أن هناك جانب جانبين من المستقبل سواء أمام الشاب أو غيره من أمام الإنسان بصفحة عامة جميل. هناك جانب هو فيما يتصل بالغيب أمر لا يعلمه الله عز وجل أمر وظيفة الإنسان تجاه هذا المستقبل هو أن يسلم أمره لله تبارك وتعالى ويتوكى على الله عز وجل وهناك جانب هو في مقدور الإنسان لا يعني أنه مستقل بصناعته وإنجازه لكنه نتيجة فعل الإنسان وجهد الإنسان وهذا من المهم في اولا أولاً أن يتحمل مسؤولية أعماله، أن يحمل نفسه مسؤولية التقصير والخلل الذي أصابه. أيضاً أن ينظر لمدى قدرته على التحكم في هذا الدور. فمثلاً الطالب في دراسته الموظف صاحب المشروع أي كان، هو يحتاج للتخطيط الجيد، يحتاج لأخذ الأسباب، يحتاج ل... ثم بعد ذلك. يتوقع الخير بإذن الله عز وجل التوازن بين هذين الأمرين مهم لأن بعض الناس يفسر عجزه وقصوره وضعفه بالقدر والتسليم له ومن الناس من يعني ينسى ويتجاهل يعني قدرة الله عز وجل وقادره وما قدره الله تبارك وتعالى فربما حمل نفسه مسئولية أمره لم يقصر فيه إنما هو نتيجة قضاء الله عز وجل وقدره أقول التوازن بين هذين الأمرين يجعل الإنسان يتعامل مع قضايا المستقبل إيجابية وفي الوقت نفسه يتعامل معها يعني وفق المنهج اا مذهب الاعتدال وتوسط هو سمة هذه الشريعه طيب شكرا شيخ محمد بن عبد الله الدويش المشرف العام على موقع المربي شكرا لكم شيخ محمد وبارك الله فيكم اعوذ لك صاحب الفضله الدكتور عبد الحسن احمد في تلك الصور التي أردت أن تكملها. فا اللي ما ذكرنا، فإن المسألة في المسألة في مسألة إيثار الحياة الدنيا ليست مسألة حب الحياة الدنيا. آه... هذه الصور التي سوف نعرضها بإذن الله سبحانه وتعالى، هذه هي صور أخذت في بلاد الحرمين الله أكبر. هذه صور أخيرة لم أخذها من الإنترنت، لم أخذها، بل أخذناها من المسؤول الذي التقاطها مباشرة. هؤلاء شباب أرادوا تأمين مستقبلهم. والله ما فعلوا هذه الأفعال إلا لتأمين المستقبل الذي يطمحون فيهون. العالم كل الحين نبغى السعادة. أنا وأياك. ندرس ونتعب ونعمل عشان نؤمن المستقبل اللي عندنا حتى حتى نسعد ونفرح نحن وأولادنا. لكن هذا المستقبل اللي دخل في اليهود والنصارى حتى يشوشون علينا أبنائنا و. نفسدون علينا أبناء أمّة محمد عليه الصلاة والسلام وقد نجحوا في بعض ال وين ينجحون شاء الله في الكل لكن هذه أمور أنا سوف أعلن قبل تعرض الصور في خمس نقاط سريعة فقط أريد, أريد أن يقارن هذا إيه أريد أن ننظر إلى داخل الصور كلها في قواسم مشتركة في بداية هذه السجال فأنا أقول طبعا لما نتكلم ونقول والله ما صمته على سوء خاتم أدخل علي يقول لي أخي يا أخي فهذا يجبنا. فنحن نقول اليوم ليس من رآه كمن سمع وليس الخبر كالمعاينة. هذا الشباب كان آخر شيء يتوقعونه أن المستقبل الذي رأوه كسراب رأوه حقيقة وهو صراب. أن سينتهي فيها اللحظة أن الله جل جلاله سينهي هذه الجلسة. شوف العلامات سوء الخاتمة والدخان بينهم. أخذهم رب العالمين وأرسل لهم مداهمة من فوق سبع سماوات وهذا الشاب جلت يحضر و راح و وكل الثقائر و كل يوم بليس يوعدها انك تشتري وبتدخن لكن الله جل جلاله قال لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون شو الشيخ حتى الثقائرة ايه يشوف الأبليس قال له ليش حاطها في البكت ما هو كل يوم ما خليك تخلص البكت حطها عندك ابنك أقرب لا الله. وين الله ما وين مات في الحمام هذا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام كان ممكن يكون مجاهة سبيل الله عن المدود عند الدين وممكن يكون مؤذن وممكن يرفع الأذان في كل يوم وممكن يكون إمام وممكن يكون يخدم هذا الدين في أي مجال مات ساجد لمن الله أعلم وهذا الآخر ما ظن أن المداهمة ستأتيها وعلى معصية وقد خلع ملابسها غطوها قبل لا يخورون وانظر أين يموتون هؤلاء ما كانوا متوقعين آخر شيء متوقعين أن الموت اللي يتكلم عنه مطارة والذي ذكرها الله جل جلاله في كل الصور إلا ما أراد ربي هذا الشاب ثبت الصور عشان الأخوان يقربونه هذا الشاب سلط الله عليه قرابة الألف ذباب ينهشون في جسمنه ساجد جنبه السجائر جنبه لمن ساجد لمن سجد وهذا صورة هل تنظر كيف الدباب متعلق في في ذاك الثاق وتشوف الرجل لابس حذاء لو كان يدري ان هذه اخر لحظات في حياته كان خلع الحذاء حتى يخرج من الدنيا سأل عاد تقرب الصورة رحمك الله لكن هو لا يعلم ومشكلتنا أن لا نعلم ولا ننظر <تصفيق> هذا وعد ابليس بانه سيموت بعد الطوبة وانه سيعد الامور قبل الطوبة يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا بودي لو الصورة أعرض على الشاشة الآن فانظر إلى إلى الذباب كيف ينهش في كل مكان والرجل لابث الحذاء لأنه واثق أن أبليث بيقومه بعد وكتب رب العالمين أنك لا تقوم بعد اليوم أبدا شيخ عبد المحسن أتمنى أن تعرض الصور لأن الوقت انتهى تماما ونحن الآن نشتغل على الوقت هذا شاب انظر للوجه هنا وشوف بكت الدخان الأحمر ليش السور كلها عندها بكت دخان بداية. حتى يعلمنا الله جل جلاله من القوات المشتركة هذه كلها كانت البداية وعن أبليس وعدهم شوف شوف الوجه قد عات فيه الدوب وانقلب الوجه أسود وفرشي تحت أسود شوف المالبورو الأحمر وانظر إلى هذا أيضا هؤلاء شباب من أمة محمد عليه الصوات والسلام سيد عادم انظر كيف فعل وأكثرهم تأخذهم المداهمة وهم قد خلعوا ملابسهم ليش حتى يعلم الناس أين يخلعوا ملابسهم وهذه صورة نفس الشخص انظر الله من البطن طيب شيخ عبد المحسن الأخوان يكون انتهى الوقت تماما الحقيقة نحن نعيد الأخوة بإذن الله عز وجل في في لقاء آخر معكم نستكمل بعض هذه الصور التي نسأل الله عز وجل تكون مشرقة الذين يتعظون ويعودون ويتحبون إلى الله عز وجل أيها الأحبة في الله في كل مكان نستبيحكم عذرا لضيق الوقت ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في مستقى رحمة وأن نكون وإياكم من الذين أصابوا في اختيار طريق مستقبل وأن نكون من الذين جاهم الله من, من الخطأ في هذا الطريق مع تمنيات لكل أبائنا وبناتنا وإخواننا الذين يجدون في أنفسهم الوجه من المستقبل انذى الله هذا الوجه وأن يعلق قلوبهم بالرب على من الغيوب في نهاية هذا المطاف شكرا لإصلاعكم معنا على من لقابكم إن شاء الله في حلقة قادمة في برنامجكم الطيب برنامج الكلمة طيب شكرا لكم